119. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا 110. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين 111. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بِيْلِهِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاتٍ